فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا ربانا الله والله ذو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنَّهُمْ كَانُوا يَبْغُونَ انما نوم ليلهم خير لانبفسهم انما نوم ليلهم ليذادوا اسماء ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يريتمي رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله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 سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير